آمنة عندما بلغ السادس من عمره طلبت منه أمه أن يتهيأ ليقابل أباه للمرة الأولى في حياته لم يكن اللقاء عاديا استعد للسفر إلى يثرب لزيارة قبر أبيك قالت آمنة كان عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم نائما في حجر الكعبة فأتاه في الحلم من يطلب منه أن يحفر بئر زمزم التي ردمتها السنون قام عبد المطلب يصحبه ابنه الوحيد وقتها الحارث وهم بالحفر بين الأوثان غضبت قريش مما يفعله عبد المطلب وتجرأوا عليه لما رأوه قليل الولد فطلب من ابنه أن يذود عنه حتى يفرغ من مهمته ولما رأى جرأة قريش عليه دعا أن يرزق بعشرة أبناء ونظر أن يذبح واحدا منهم في حجر الكعبة إذا استجيب دعاؤه تدفق الماء عبر زمزم من جديد وفاض الخير على قريش وتولى بعدها عبد المطلب سقاية زمزم للحجاج ثم رزقه الله عاشرة أبناء في الطريق من الكعبة إلى بيت آمنة كان عبد الله حديث قريش كلها ومحط أنظارها كان عبد عبدالله يسابق الريح مدفوعا بمشاعره تجاه آمنة التي طالما خبأها حتى اطمأن على مصيره فطلب يدها للزواج استمرت الأفراح ثلاثة أيام بليليها إلى أن أذن المؤذن برحيل قافلته في تجارة إلى الشام في طريق العودة ألمت به وعكة قوية فنزل على أخواله في يثرب ووصلت القافلة من دونه ظلت تنتظر رجوعه إلى أن أدركت أنها كانت آخر مرة يلتقيان فيها كان عبد الله لا يعرف مصيره بعد أن ذره عبد المطلب للذبح في حجر الكعبة أخذه عبد المطلب ولم يكد يهم بذبح ولده حتى قامت قريش تمنعه قائلة ستصبح عادة وسيأتي كل رجلا بابنه ليذبحه أمامنا فما بقاء الناس على هذا؟ قال له شيوخ قريش فلتنطلق بابنك إلى عرافة في خيبر فإذا أمرتك بذبحه ذبحته وإذا أمرتك بمخرج من هذا النظر فلتستجب لها قالت له العرافة ارجعوا إلى بلدكم وقرب ابنك وعشرة من الإبل ثم اضرب عليهم بالقداح شيء يشبه إجراء القرعة فإن خرجت على ابنك فأضف عليها عشرة أخريات واضرب بالقداح مرة أخرى فإذا خرجت على ابنك فأضف عليها عشرة وظل هكذا حتى تخرج القداح على ابنك سيكون ربكم قد رضيه ونجى ابنك أمام الكعبة ظل عبد المطلب يضرب القداح مرة بعد أخرى وفي كل مرة يخرج على ابنه كم ناقة تراصت حتى خرج القداح عليها وصاحت قريش إنه رضا ربك يا عبد المطلب مئة ناقة نجى عبد الله من الذبح لكن مات بعدها بشهرين إنه رضا ربك يا عبد المطلب كان أهل الجزيرة يعبدون الأصنام تقربا إلى الله بعضهم كان يقول نحن غير مؤهلين لعبادة الله بغير واسطة لعظمته ولنقصنا وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا سورة الزمر وبعضهم يقول اتخذنا أصناما على هيئة ملائكة نعبدهم ليشفعوا لنا وليقربون إلى الله وبعضهم كان يقول في كل صنم جن أو شيطان موكل من الله فإذا أخلصت في عبادة الصنم سخر الله هذا الجن أو الشيطان ليقضي خوائجك وإذا أهملت في عبادة الصنم أصابك الجن أو الشيطان بنكبة من أمر الله لكن من الذي يتحمل وزر سنوات من عبادة الأصنام؟ كان هو بل من العقيق على هيئة إنسان بذراع ناقصة أكملها سادة قريش فيما بعد وصنعوا له ذراعا من الذهب وكان واحدا من ضمن ثلاثمائة وستين صنما تحيط بالكعبة عندما دخلها المسلمون في فتح مكة وهدمت جميعا كان صنم منات في طريق البحر وتولى هدمه بنفسه سيدنا علي ابن أبي طالب كان صنم العزة في منطقة تسمى وادي نخلة وكان ضخما ويصدر عنه أصوات مخيفة يقال إنه كان مبنيا بجذوع الشجر توجه إليه خالد بن الوليد وبينما يهدمه خرجت من داخله حبشية نحيفة يبدو أنها كانت المسؤولة عن إصدار هذه الأصوات فقتلها وهدم الصنم والصنم هو جسم له صورة أما الوثن فهو جسم ليس له صورة هل عبد والدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام؟ الإجابات في كتب السيرة كثيرة أحبها إلى قلبي تقول هذا علم لا ينفع والجهل به لا يضر ولكن قيل إن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم كاناهما وعبد المطلب من الذين أدركوا التوحيد ببصيرتهم إذ كانوا على دين إبراهيم عليه السلام فقد قالت السيدة آمنة قبل موتها إن صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام تبعث بالتحقيق والإسلام دين أبيك البر إبراهام فالله أنهاك عن الأصلام ألا تواليها مع الأقوام وقال أكثر من مفسر إن عبد المطلب كان مستجاب الدعوة وهو الذي استغاث بالله تعالى يوم الفيل فاستجاب الله دعوته فيهم يقول ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَى من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحدا من بيته النار كانت العرب تدين بدين سيدنا إبراهيم الحنيفية التي تقوم على التوحيد كان من بينهم عمر بن لحي وهو من سادات قريش عندما زار الشام وجده يمتلئ بالأصنام طلب تفسيرا فقال له هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا طلب منهم واحدا فأعطوه هبل وضعه في صدر الكعبة وأمر الناس بعبادته لعظيم فائدته ثم تبع عرب الجزيرة كلهم أهل مكة لكونهم ولاة بيت الله الحرام بعد فترة أسر إليه أحدهم أن أصنام قوم سيدنا نوح عليه السلام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا مدفونة بجدة فاستخرجها وجاء بها إلى مكة فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل فعادت بها إلى أوطانها فانتشرت الأصنام بعدها انتشارا كبيرا بعد ظهور الإسلام بسنوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رأى عمر بن لحي يسير في النار وهو يجر أمعاءه خلفه نجى عبد الله من الذب لكن مات بعدها بشهرين لقد أمهله الله حتى يودعني هذا الجنين قالت آمنة كان جنينها مبعث سكينتها إلى أن بدد عبد المطلب هذه السكينة عندما طلب منها أن تتهيأ للخروج من مكة مع قريش بعد أن اتفقوا على الاختباء في شعاب الجبال هربا من جيش أبره الحبشي الذي خرج من اليمن في طريقه إلى الكعبة حتى يهدمها تهيأ أبره بجيشه لدخول البلد الحرام فصلت الله نقمته عليهم فانتشر فيهم وباء مهلك رمتهم بجرافيمه طير أبابيل فجعلهم الوباء كالعصف المأكول يقول ابن إسحاق لم تكن أرض العرب قد شهدت وباء الحصبة والجذر قبل ذاك العام وقال عبد الله السهمي شاعر قريش ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها أي إنه حتى من نجوا من الموت بالوباء في مكة ماتوا متأثرين به عند عودتهم إلى اليمن انتهت المحنة وفرحت آمنا أنها ستستطيع أن تلد ابنها في مكة في طريقه من الكعبة إلى بيت آمنا كان عبد الله محط أنظار قريش كلها إذ إنه لم يفدى أحد قبله بمئة من الإبل في الطريق طاردنه نساء قريش يعرضن عليه أنفسهن صراحة ويغرينه بمهر مثل الإبل التي نحرت عنه قبل دقائق تجاوزهن كلهن إلى بيت آمنة في صباح اليوم التالي على زواجه خرج من بيته فالتقى واحدة منهن فأشاحت بوجهها عنه فقال لها ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس قالت له فارقك النور الذي كان معك بالأمس رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون لي فأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد فماذا صنعت بعدا فقال تزوجت آمنة بنت وهب بعد عودته من رحلة الرضاعة ظل في كنف أمه تنبته بإلهام من الله نباتا حسنا إلى أن بلغ السالسة استعد للسفر إلى يثرب لزيارة قبر أبيك قالت آمنة كان لقاءه الأول بأبيه والأخير بأمه في طريق العودة من يثرب توفيت آمنة